نعبد وإياك نستعيل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أمعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعمدون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعدنون والله عليم بذات الصدور أَنَمْ يَأْتِكُم نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَبَلَاءَ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهُدُونَنَا فَقَالُوا يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن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 ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فيأس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَأَضِيعُ اللَّهُ فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل وَلَكُمْ أَخْذَهُمْ وَإِن تَعْفُوَ تَصْفَحُ وَتَوْفِرُ فَإِنَّ اللَّهَ ذَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَادُكُمْ وَأُولَادُكُمْ تِتْنَهُ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرُ النَّاسِ فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرغوا الله فرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم